اشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة معنا وع придум Summit وخبروا الame وارسومتهم واحد الدرس بسم الله الرسلم وإمكان Sawiri و Shoutالد يقولع خطنازی اور چلنا پیٹ بھی منه صوره الدرس الكريم العوار قلنا الله عز وجل والمقصود معقوله اين الوقت والتشديد لنا شاب اضراق توقن الوقت ليس كما الصغير صغير ودوائر كذلك الشباب وامر الحي ان يعتزل تصور النفسيه يعني فيه رخصه استحلال حضور المرء المصلي المسلمين في يومين ايذين لكن يؤمن الفتنه قد طابت في المسلمين ومن تصوج مرض يومه يتبرز يخرج منه و هو كفيلا انه في الحديث الاخر لا محقق النبات ولو تزينت الانساح والمزخرقات التي تكفنوا النساء والرجال فحسنا الله ربما يوكي وقال هذا يحيى ابن يحيى دميب الاسعوري أو زكرييا قال الإمام المبارك أقال الإمام المحمد ربما يحيى ابن يحيى معاورة الجسر إلى بردات بعد عقلاء ابن المبارك مثل يحيى لإمامة وأنه منه وإكتار وصدق وحديث رحمه الله حدثنا <تصفيق> يحيى بن يحيان وهذا كثير سيطلق إمام مسلم لذا آل الأبار ولما مات يحيى بن يحيان قد لا نهود أوصح بملادسها الجمسة للإمام أحرار لأنك في عبيتها فأخر مننا شيء يناسب لباس أني بغداد ورأى أرجع البطر قال أخبارنا وخيكمة عن عاصر حصر مسلمين أحوال عن حفصة بنت السيرين ومحمد السيرين غير من نقول بيت السيرين بيت عين المن من رؤها ذلك محمد وحفصة الأمع الطيب ولكنا نؤمر بالخروج فيه والمخبات والمبكر قال الحبيب اصرهنا فيكون خلف الناس مع الناس ويكذبون على العداله تكذب المرض اذا لم يحفظ ابن من تكذيبه فاذا كذبنا تكذب الخلق ابو الصبر كل شيء عرفت اسمك وسموا ولو اخذنا عمر النمر فلقد ذكر اسم يونس يونس ابن يعني ابن ماذا من اسرائيل ابن اسم الله فلقد ذكرنا هشام هشام هذا, ده ده هذا يتردد من المفسر ذهب للون الله وعلى شرفه ذهب الحفص قال من الدستوري وان غينا وقلع عن حفصة بنت السيرين عن أمي أعطيها فمرنا لصدر الله صلى الله عليه وسلم أن يفيد في الفطر والأطهر العواق والحي جمت ودواك الخضور فأما الفيض فعتزمنا الصدر ويشهدنا الخير ودعونا صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله حق الله أحدانك تكون لأجل بلا خارقة ونبسها أختها من ثلاغها في ماذا؟ تأكيد أمر الخروج مع مرعاة الشهور والضواغ السابقة باباً ترك الصلاة قبل العيل ومعدها في المصدر طبعاً على السنة صلاة العيل في المصدر إلا أن يكون خوفاً أو مضراً أو برد شديد أو أمر من الأعضاء فيصلى في المسجد طيب إذا وصلنا المصدف هل يصلك في السبر قاعدين تحية المصدف ليس بالمصدف تحية المسجد بل يجلس وينشغل بالتكبير حتى يفرج الإمام إذا صلى العيدين ليس بعدهم نقص سنال عملي إنما يصلك قال من قلب سلاطق الأيدي أو من بعدها المصط unaware فأول عبد الله ابن معاذي لأنه خدتنا معاذي لأنه اور أدتاها لأشفا ولأهما كان العبد الله أنا عديلي عديلي دك للمثل ماذا أamorphpieces لا 0 عديد عديد عديد الثابت انظروا عن عديد ينيني. عن سعير الازميري عن ابن عباس انظروا انا لا اصاب عن عديد من علمنا انظروا هل هذا كتاب بسم الله مبروكي. ماشاء الله ماشاء الله أنا عايز أقول عبيب ميثابت لأنصاري قاص الشيعة أنا أقول عبيب ميثابت لأنصاري قاص الشيعة قاص الشيعة وعد الشيعة وقاص يعني إيه ده وعد ساری ری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرج يوم أضحى أو فقر وصلى ركعتين ولم يصدق قبلها ولا بعدها ثم أبسط نساء مع وناها فأمر رؤية الصدقة فجعلت المرأة تلقي قرصها وتلقي استخابتها يعني ما في أبانها ومن في ابني ومن في اعلى النحي فروح انتخ الصحاب وهو شيء من العقد مثال من القرون الاولى والقرن العاشر طيب الله ثراه وروح انتمني عمرو بن ضر وحدثك ابن دريسي عبد حدثني ابو بكر بن محمد بن الرشاش بن ضر جميع العلوم كلاه مع الشعباء نحن الآن أكبر نقض في أحكام الأيدين الأداب الأيدين إيش الحب حكم صلاة الأيد إيش الذي يستحب أو يقول واجباً في يومين الأيدين إن شاء الله في احكام الأضاح عن طريق إن شاء الله إذا ضحى أحدنا أو تكون على السنة من أول إلى آخر إن شاء الله قريباً نعطي درساً أو درسين. في أحكام الأضاعي أنا أدي عليها جميعيها فمسائلهم متشعيدة مسائل الأضاعي أحكامهم متعددة ومتتفرقة ومتشعيدة إن شاء الله لكن هذا يعني إيه؟ أولا هو مصدقة أحكام معدنة أداء الأيدي إنه يمكن إنسان يشترون حياة وليس بلغة السنة وهذا يحدث كثيرا دائما نقول البطرة على سنة تمشي يمشي الرجل يقول لك مثل لو أخذت هالسنة أو سنة لو أخذت هالسنتين يكون لحظة الصغيرة وعينتي واحدة مثل سنة سنة ونصف وطارق لحظة كفية ويف شيء تقدم السنة شرط شرط تقدم سنتين تمها فوق في البطل وفي النعي السنة تمها فوق وفي النائمة ستة أشهر فوق طبعا عاد على الواجهة من الأقوال وإذن مجأة أقواله وخلافاته في هذه المسألة معنا؟ لأن عندنا في الأطلاق إيه؟ المريض البين مرضه، صح؟ تاينزي؟ أنت ضحك؟ طب العوراء البين عوراق مه؟ طب العوزاء البين إيه؟ عورجون الـ إيه؟ التي لتنك أو التي لمخلها معنى لمخلها يعني إيه؟ إيه؟ هبنها؟ منذكرة يعني الموخ داخل الأعظام الموخ لتبقى النخاء لا موخ لا أي لا إن عقلها عقلها إن نخاء إن لو فطر النخاء وفسد فسد اللحظ كنا نسأل مختار وكنا موخ لا لكل مجلول يبقى المجلول وإلى عقل المجلول وإلى عقل المجلول وإلى عقل لا يقول بكل واحد نور هذا هو وضع ثاني إنسان لغبور لكن لو وخنا تمام؟ يجيبه فترة خلاص يفسد يفسد اللحم تماما تماما لا يؤكد يكونها المخ والنخاء اللي داخل الابع يمتصر ببعض كل الابع والله السيد على سبيل الطوط نحن مشاهده مع الجام؟ مع الجام؟ إن شاء الله يوصلنا شيخ محمد بس سمهم العجبة السامة الجاية مع تمام؟ أهضو الأضاحي كان بيننا ومين العجاب؟ يدوم لنا سليم ان شاء الله ان شاء الله لو لقيت شيء غيره اسرع غيره اشي غيره لا اشي غيره الله سبحانه رمضان اكرم دعنا سبحان الله بين ايدين شهر وعشرة بيوم؟ بيوم؟ كده تفين بالراحه سبحان الله الله رضى انك انت تشوف المدينه دي كانت مثل البلينه كانها بالاستخدام اللي بنبص له على من هذول سبع المدينه دي وكانه اصاب كان فيلم شو مصر بتاع التليفون ساعتين المهم وزياده كمان بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الله بيقول رقم نبيه طيب سبنا بالراحه بالدماغ خلص الامر بنروح في المدرسه بسم الله سنلون قالنا الشيخ بن عبد طيب يقول عمرو الناطق حددنا من ابن اليسع عطرو عندنا ابو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا معهم في عن شهر وهذا الاسناد نحو قال ما وما في صراط الذين حددنا على عبد الله بن يحيى التميمي وسبيلك ابو زكريه. قال إبناء رمض مع ما الكسر إلا بغداد بعد عبد الله بن مثل يحيى بيح في النبو في الأخضط في الإن في الحرب في الإتقام في الإمام قال أنا على مالك أو دائما إني أخذ الموضع عن مالك قال أنا على مالك عن ضرر من ابن سعيد المازين عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبواك بالليدي ما كان يقرأ بي رسول الله صلى الله فقال كان يترون فيما إيقاف وقلان المجيب واقترب من الساعة في وان شنق القمر فهو هيتعرفين هيتكبر تكبير في حرام الله طب هيعمل ايه؟ هيدو الرعالي استفتاح تمام؟ هو بعدين من حضر الرعالي استفتاح يجيب تكبيرات الزواج يجيب تكبيرات ده؟ في الأولى سابق طب خلص تكبير الزوائد يبدأ يستعير منها بشكل رجل بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفتاة جاهد ويقرأ سلوط طاة ركعة الأولى طب ما طلاش سلوط طاة أي أيان الصلاة مجزئة لكن سلوط طاة على الاستكبار طب هو اعتذر الآن قام من الركعة الأولى قابل الثاني يكبر تكبيره الليل بالقارن وقال يأخذها فساني وياتي التكبيرات ايه للشواهد خلص تكبيرات وبالناس يعملوا ولا ايه دول انتوا دلوقتي في انفس يمكن يقول ده هذه السنه طيب خلص تكبيرات الشواهد استعان بنفس الطول دي بسم الله الرحيم خلص معنا تقول بسم الله طبعا يكفي سر بعد الفاتحه قرأ وقاما إذا شكرا... تربة سامة تشق القرآن ما قرأش ها؟ ما قرأش بأي آيات مثل وفي رواية يقرأ يسمى اسمه رفوك العالمين وهل هذا هو شيء يقرأ بهذا يقرأ بهذا شيء من الآيات بالقرآن مدى اسمه مجزء لكن ليس إحباد أن يقرأ بما غيره من فعل صلى الله عليه وسلم طيب الزواج في <تصفيق> رفع العياد والصحيح انه لا يرفع الا عند تكبيره الاحرام لا يرفع عند تكبيرات الزواج إنما يرفع عند تكبيره الاحرام وما جاء فيه النص الدني وهو نازح مثلا الركوع واعتبر انه ركوع مع له ونحو ذلك اما تكبيرات الزواج الصحيح ليس فيها رفع يديه. وليس أيضاً بين التكبيرات ذكر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعجاء عليهم الأسبوع رضي الله عنه عنه يقول سبحان الله ورحمه وليل الله وليلا يقول الله وليل. الله أربع. أربع كلمة بين التكبيرات والتكبيرات لا هو يأخذ نفسها علم ولكن ليس من الصحيح أن يظهر الله بينهما لو فعل النبي عليه وسلم لنقل إليه ظريحه فقدروا حدثنا إصحاب ابن إبراهيم من وقت حانظروا فقال أخبرنا أبو عامير العقب فقال حدثنا أخونا ابن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد بن عبد الله بن عكبة أحد الفقار السبعة فمن هم الفقار السبعة؟ إذا قلنا من في العلم سبعة من خلق هواتهم عن علم ليست في الخارجة قلهم عمي الله عروض قاسم سعيم عمي بكل شليمان خارج طيب قال عن أبي واطدي من ليتين شوفوا لنا كده أبوطن ومشروب الكنية انظروا انظر لأي الاسم طيب انظروا قالوا فلسألني عم رب العوض وخطأ عما قرأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فكنت بالقربة الساعة وقاف والطرقان المزيد باب القرآن الليل من المعنى؟ لا باب الباب دا وقت لا للنساء في الخروج للمساء طيب خلاص اول شيء ترخيص ايه للنساء في الخروج الى المصلى فازن هي المصلى او الصلاه طيب كل بشروط وطيور وضوابط الباب الثاني ضوابط الصلاه قبل العيد ايه وبعده يعني ليس بي المصلى سنه المسجد او سنه العيد وهذا هو صعب. ما يقرأ في صلاة طينا إيدي معنى الغنب طي يقرأ او والغنب أو يقرأ بيسر بحسن الله مكلة كما يقولوا هاتف أخر ما صدت عصرين يتسر هذا الهدف الصلاة مبزياء بأي شيء قرأ أجزئت الصلاة تقول أبو واخد مبيت اسمه الحالف بن المالك قلت نعوف يعني حالف فعفوه الحارف أبن أسد مزامي صحابي مشهور بقيته مجلس سنة ٦٨ عن ٨٥ سنة على الصحيح روى انت له انترمعه له ٢٤ تفض على الحديث الوحيد وانفرض مسلم بحديثه مش رفعه الواقع ديك من هو؟ عبد السلام الملك او او او عاوزه من على الغلاظه القفله غير ب ناقص في سؤال بيقول ان مساوا صفر طرف الاعلى واشير في لم تكن ظل على الاستقرار صفر صفر باء رؤس سطح اللعب هذا بما انه وبي يوم العيد لله طبيعي الاول مباح الترويح على النفس بشكل ماشي او ما الى ذلك لا باس ليعلم يهون ان في ديننا فسحه على هون كنا الحوشان عندما في المركز الهندي باليوم العيد يعملون يعملون قالوا يعني تبع كدوات المدرس أمارهم صحيح حبشان المسلمان من هاتيوب يوم إذا ذلك أروا في الملكة الليلة هذا ما كفيره وكان مين ما يعملون يأتون بعور أخضر وعور أخضر من الشجرة الشجرة المنفقار يحبون هذا لهذا فيمتدون الأرض نقرأ الآية أساسي على المسلس فهي تبقى منه يكون هذا لكن إذا كنت أرى أمامك ويبعد نفعه يحكي العودة من الشجر العودة أخضر منه العودة أخضر أمامك يحكي هذا مهلا يفعله ويجعله كله حتى يبطل نار الذي جعل لكم من الشجر الأخضر لنا نار وكنا نسأل أهل الباجنة يقولون فين الشجر الهلت أخضر اللي فعلا يكون توصلوا منه النار ومن شجر المطر وهنا ثاني كده بينزل شجر المطر وياخدوني اقول له استاذ المطر اهو استاذ قدنا المطر شجر العطار والمطر والعطر يعملوا كده ياخد نار ياخد اهو سبحان الله ايات قينت فالكل يعملوا لنا ايه العاب والكل برده ده يشوف فين 19 ولا اللعب الحبشان في المسجد المسجد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم باب روصة باللعب الذي لا معصيته فيه في أيام الأيام فلحددنا أبو وقر من أبو الشاب عبد الله يبن الحمد فلحددنا أبو سامة عمان أبو سامة. عن هشام عن أبيه شاب أورف عن أبيه أوروب الزبير عن أشتاء طالب دخل عليه أبو وقر معين جالية تالي سنجواني أحصاها تغنياً بما تطولت من الأنصار يوم معاد قالت وليست من مغنية يعني إذا يحسن الغناء جداً جداً فقال أبو بكر أبو مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكرم إن كل قوم عيداً وهذا عيد طبعاً في نعم حرام محمد، سوى في دريد، أو في خارج، في غير دريد حلو أنت خلاه يحيى ابن يحيى وأبو قريني جميعاً عن أبي معاوية ومحمد بن خاسر وخارج طريق أثمة الناس الأمس عنه شاهم بهذا الإسناج وفيه جاريتان تلعبان بدف والدفة هذا ليس فيه صلاصة، ليس قال حددنا أرون بن سعيد إليك قال حددنا ابن عبد الله عبد قال قرمي عمر عمر من عليك المصري على أن ابن الشهاب حدده عن عمر و قال عائسة أن أبا بحلم دخل عليها وعندها جريتان في أيام ميناء وبنيان لأتطربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسجن بثومه سبحان الله عليه الصلاة والسلام لأ ما كان يحب أن الشيء يشغل عن دكتور. صحيح رخصت الأمة لكنه مع ذلك يغطي رأسها وجههم يخورهم وكأنه كان معروف عن مثل يريد أن نفسه عن ذكره لا شيء عليه الصلاة والسلام قال فانتهرهما أبو بط في الزن. فكشف رسول صلى الله عليه وسلم عن, عن وجه يعنيه وعنفسه وقال دعوه يا أبا بكرين فإن أيام عيدين أيام عين. وقال يعني الدفة هذا جائز في أحوال أو عنده أيضا في يومين اللعب أي اللعب يوم. في أي يومين أي في العرص تمام الدفة بدون جناجب الدفة هذا كالغربال معنا الشيء التالث في الأعمال هي. في السفر في الحداء. يحضر الإبن يحضر الدوال طيب تذلك فيه الأعمال الشرقة هل ربما؟ العودة بين وقد فتح الله علينا معنى ذلك العودة عودة الغارب عودة الغارب من سفر كما أن نظرة تلك الزبيع أن تضرب من دفي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقالب عليه يقالب عليه طيب في غير هذا يطرح لا حاجة لهم <تصفيق> لذلك العلماء قلون في هذه المسألة إنما هذا من النساء النساء أو الجوال من البناء معنا؟ وأيضا المرأة إذا فعلتها فالتحرك من أن يسأل يعني يسحع صوته العواص والأفراح احترز المرأة من أن يسحع صوته عند الرجال ورجال ليس لهم هذا الرجال ليس لهم هذا ليس لون أنظر بذوف لون أنظر بذوف المرض او الجوار من الفتاة طيب يقول وهم يلعبون وعلى جاريته فقدروا طيب نرجع كن وقالت رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكرني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة الحبسة يعني أهل الحبسة معنا؟ يلعبون هذا لطب يلطب عليه محمد أي من بلاد أثيوبيا التي أصدروا للحبسة وهم يلعبون في المسجد النبي عليه الصلاة وآلى جارية فقدروا قدر الجارية العربة الحديثة بالسن قال في العربة يا حيبا عندكم وقال إن ده إيه نهم وشغف من الله ونلعب فهنا هنا فيه مصلحة نظر المنظر هنا أو نظر الشابة هنا بالإجابة في فيه شاب المصلحة فيه شاب المصلحة لكن النظر الرجل للمرأة فيه تشديد جدا جدا مانع عليها في من يعني اذا نظرنا في هذه النصوص من جهه نظر المراه للرجل في اباحه والجواز في مواضع طيب طيب الارجال للنساء في تشديد لا يكون الا عند الخلقه معني ايش يكون الا عند الخلقه غير ذلك لا قال احدنا يا ابو قال اخبرني ابو ابن وهب قال قراني يرس ابن يزيد من اي منخف، عند الشهاب على عن عبده والزبير غلطت عيشه والله لقد رعيته صلى الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حضرته على الحبشه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتيت وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم استرني بالرد لكي اطلب الى اللاعبين ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا الذي المصاري فقدروا قدر الجارية للحديثة الحديثة في السن في حرية سيطة العالم قال عندها طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بنى بالعائشة وهي الدين في, في نسعة سنة وخطبها وهي الدين في السنة السنة إنما دخل أبيع في العام الثاني من العائشة سنة. سنة بنج سنة وقع غزل بنج في المدين كانت صغيرة ربما أنها تكون في الميت وتدخل الداجينة أو الداجل فتأكل العجين وتمشي بإصرارها رضي الله قال الله يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أمصرت فافضروا قبل الجارية الحديثة السني علي سطن على الداخل قال حدثني أرون بسعيد الأيد ويونس بن عبد العبد والله لأرون قال حدثنا بره قال أخضرني عمره أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تبني هذه الجرنة المعارض يعني يوم من عام العرب فالتجع على الفراج وحوم لوجهه فدخل أبو بكر ثم وقال باسمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابونا فلما دخل دخل اسم الله فخرج وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرف والحراب فاما سالك رسول الله وان قال اشتهي تنبوينا فقلوا نعم فاقى من وراء خدي على خدي يعني الصرع وهو يقول دونكم يا بني المخدة يعني يخذوا في بعينهم دونك أدى أخذ هذا اسمي فعلا يا أم دونك أدى أدى لا أيوان مائح جنبي دونك يعني أخذ إن رؤيت الناس يحملونك قال حتى إذا ملأ ذكوب قال حسبكي قلت نعم قال فالتبيه قال حددنا زوائر مهار قال حددنا الجريف من عبد الحبيب القضب عن هسام العلمين عن عائشة فقال جاء حابش يزفنون عندكم أنت يزفنون يوم أيضا في البستيل فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على من كبيري ا من ما في قال من ذلك الحادثه قالوا لنا بحرابي ووضع راسي على منجبي فجعلت ارض الى اللاعبين حتى ان سبحان الله ان عن النظر الي قال حدثني يحيى بن يحيى ما تعدنا به قال قرنا يحيى بن زكريا في نابي زيده قال حدثنا ابن نوبه قال حدثنا محمد بن بيش كلاه عن إسان باذا الإسلامي ولم يذكر فيه بسديد قال وعدنا لإرائيل الديناء حبة بن مكرم العميدي وعبد بن عميدي كلهم عن أبي عصم والله الله لعبتها قال حدثنا أبو عصم أبو عصم النبي بحاكم لمغند الشيباني عن ابن جريدي قال أخبرني عطاء قال أخبرني عميدي بن عميدي قال أخبرتني عائشته أنها قالت لل... لل... للعابينة وليدت أني أرى حبشي فقالت فقمر صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين قدني وعاق قدني وهم يلعبون في المسجدين فقال عطار فرس أو حبشي فقالوا قال لي حبشي فقالوا عدتني محمد بن رفا من السبوري وعاقب بن قال عبد أخبرنا فقال ابن رابع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مع معا عن الزريل عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحمسة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرامهم إذ دخل عمره الفطاء فأوهى إلى الفصباء يعني فأوهى إلى الفصباء يحصبهم بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا رابع باب كتاب شروط الاستصفاء فلو حدثنا يحيى بن يحيى وابو الطيب المتنبي على مالك عن عبد الله بن بكره لو سمع عباده المتنبي نقول سمع عبد الله بن زياد يقول عبد الله بن زياد بن عاصم صاحب حديث ايه لو هو و ابو عبد الله بن زياد بن عبد الله وصفه مثل كذلك الى قول خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى المصدر فاستقبل فالاستقبال طلب الصليب من الاستغلال والدعاء وحول اذا امين استقبل القبلة جعل يمين اليد على شماله على على اليمين فسئل ان يغير الله الحال فلو حدثنا يحيى سفين بن طلحه قررنا سفيان بن عن عبد الله بن أبينا عن عباد بن أبينا عن عمي قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلطة فاستثقى واستقبل القبل الداد وقلب رضا يا أبوه وصلى وكعك قال وحددنا ياهي بن يحي قال سليمان بن بيلان عن يحي بن سعيد قال أخبرنا بن, بن محمد بن عبد أن عباد بن أبينا أخبرنا أن عبد الله بن زي بن عنصاري ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الى المصلى استسقيا لما اراد ان يدعوها ثقل الخبر محول ولا بدا قال محمدها لي طبعا ناسه الدنيا الى مصلى الى الجبان الى البدر يدعون الله ساجدين لا يصلون في المسجد انما إلى الى البدر ويصلي صلوات ويجهر به ويبعو ويطلب رداءه وبعده يصلي يصطف في الناس موعده فلو حدثني أردت هذه كيفية وهي ممكن إنسان يكتفي بالدعاء الخطم ويصلي بعدها صلاة الجمعة وممكن يكتفي بالدعاء فقط لكن أكمل هو صلاة مع الدعاء فالتقليل لله والخطوة هو عبدالعبدالصلاة ويجعل الناس في المصر قال وحدثنا أبو الطاهر وحرمان قال أخضرنا أبو الوهد قال أخضرنا كنا نرى الناس في بلادي جمال في سمعان خاصة يجمعون الناس ويدوعانون في نوع في يوم محدد فيفرجون سبحان الله ما ينتهون من الصلاة إلا وقد تلبدت السماء بالسماة وانضروا في الحال وكانوا لذلك اليوم بعد الصلاة يأكل بالبقر والرباح ينبحونا الوزنة عز وجل سبحان الله شكرا وحمد بالله سبحانه وتعالى على نزول بقر يشك الجفاف والجابة مصيبة كبيرة على الشعور ولا شك ما نره وما نعرف الأيام عنه في بلاد السومار حسنا الله سبحانه تعالى أميرويتهم ويبشي أكامهم ويسهل أمرهم ويعطف القلوب ويبقق عليهم كنت أكره قبل قليل مقالة ما في الأردن من الاستخبارات الأردنية منعك التبروة للسومار أسهل الله أنه يطرع إذا منع البشر الله المعين قالا نقول نواوى من ننسى اصله مثلا الله الله الله الله الله رسول على الله صلى الله عليه وسلم يقول خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسر فدعنا إلى الناس يجعون اللهم أصدقوا لقدنا محاول ولا ثم صلى الله رقم عليه وسلم المرعليين وهذا هو مثل الشبس والقموة يكترون ما تأسر يكترون ما يعني هو شخص عام فهوش اتعاله كرطان من الشباب لا لا اه طيب طيب كالصلاة العالم الصلاة الفاتحة فيه قال باب يدين يرفع يدين لدعاء في السلسطة المراد رفع ايه؟ رفع فيه حتى يفجر ويضم المطاق لو كانت من شبك يقول حدثنا ونقرنا بسي قال حدثنا يحجرنا في مكاين عن شعوبات عن ثابت عن ثابت من أسلم المنعين عن أنس وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع عليك الدعاء حتى يرى بياره إيه البطل المعنى أخوة الدعاء على أسوار حلب يدعو هكذا في اتفاقه وهذا يوم الجمعة الخطيب الخطيب يدعو يكون لك من والدعاء أكثر ما يكون هكذا في حد دلوقتي معنا طيب وجد على فيه في الاستسقاء قال وهدثنا عمرو بن حميد قال حدثنا حشمه بن موسى الشيب قال حدثنا عمرو بن سليمان الكعبي عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام استسقى شرب الوجه الكفين الى السماء قال يعني حاج يعني ايه يدصح وإذا كان يفعل الخير يفعل كده. يعني كده أحيانا أحيانا كده أيضاً تفاؤلاً في تحول الحال أو كده كده في الشرط الاستعادة من الشرط أو كده في الدعاء, الدعاء بالخير السؤال النار الخير والباركة والنب والغايف يعني كده قال أن النبي عليه السلام أشار بضار كافيه حسنا ما هو ضار الضباء؟ ضار كافيه للسلام قال حتى أنا كما قل لها ردائه كذلك تخلّب إيدي أجعله الأمر إلى السلام شير؟ نعم يعني أنه بعد السلام من خصر أو السلام؟ نعم بعد السلام من لا، طبعا أبدا السلام؟ نعم، نعم, نعم. واشترت لصلاة السفار إذن لأيه؟ انتقاء طرحوا هذه المسألة للغاية للغاية والمناقشة والوقت هناك لا يشترك لا يحصل فيه فئة في على السلطان ولا شيء من المنازح طيب يقول حدثنا محمد ابن المثنم قال حدثنا ابن علي وعبه الأعنى عن سعيد عن قتال من سعيد؟ لابي أعرفها عن قتال عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقع إليه في شيء من دعاء إلا في الاسقاء لا يقع يعنيه لا يبالف أيش معلومه وما كان نبي عليه الصلاة في مواضح عديدة لا يقع إليه الدعاء لكن بحال من ذلك أو صدري فلا يقع إليه في شيء من دعاء إلا في الاسقاء حتى يرغي يا رب غير أن عبد الأعلان قال يوار بياضو إبطه أو بياضو في بطير فلو حدث ناس محمد بن المثلأ قال حدث ناعب سعيد وفطه عن ابن أبي عروبا عن قتاذ أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه بارك دعاء كنس بسقار وذا نأخره إن شاء الله للترسل ومفيد بإذن الله سبحانه الله ورحمة الله وبركاته أستغلتك ورحمة الله وبركاته disculpa nada te preocupes no te preocupes